القطنيات أو, أو غير مطعوم كالإشنان والحديد الإشنان مكيل والحديد موزون فمثلا إذا كان إشنان بإشنان فيلزم فيه التساوي والقبر. إشنان بشعير يلزم فيه القبض في المجلس ولا يلزم التساوي وين تعذر الكيل ويحرمه. ويحرم الربا ويحرم الربا فيما كان جنسه مكيلا او موزون وين تعذر الكيل فيه او الوزن اما لقلته كالتمرة والقبضة واما دون الارزة من الذهب والفضة وإما ويحرم الربا فيما كان جنسه مكيلا او موزونا المعتبر في هذا الجنس منه نقول هذا يحرم فيه الربا فمثلا تمرة واحده بتمرتين هل يجوز لم لأن علة الربا موجودة طيب قد يقول لك قائل التمرة بالتمرتين مكيل ولا موزون قولوا لك لا مكيل ولا موزون التمرة كيف تكال وحده باثنتين فليست مكيلة وقطعة الذهب التي لا ترى مثلا إلا بمجهر هذه ما تؤثر في الميزان لو وضعت في الميزان ما زاد ولا نقص مرتفع ولا انخفض فهذه هل يدخلها الربا نقول نعم ولما وليست مكيله ولا موزونه نقول اصلها مكيل او موزون التمره بالتمرتين يحرم لانه يدخلها الربا يقول لك التمره والتمرتان ليست مكيلة ولا موزونة هل تكال التمره هنا مكيال يكيل التمره الواحدة لا لكن اصله اصل هذا الجنس مكيل فيحرم فيه الربا ربع اجرام الذهب مثلا بنصف اجرام ذهب لو وضع ربع الجرام وثمن الجرام ونصف الجرام في الميزان العادي ما اثر فيه ولا بين فيه شيء نقول نعم القليل ما يبين في الميزان لكن ما كان اصله يدخله الربا فالربا فيه ممنوع وان قل وان كان تمره او كان ربع اقرام من الذهب او ثمن اقرام من الذهب ما يؤثر في الميزان لكن اصله موزون فهو ممنوع نعم واما لعظمه كالزبرة العظيمة واما للعادة كلهم الطير لانه من جيس واما لعظمه كالزبرة العظيمة تمر أو شعير في مكان فسيح من الأرض كوم كثير لو أخذنا نكيل فيه مثلا أخذنا سنة نكيل فيه ما نقص كثير فهل نسمي هذا مكيل وهو لا يمكن كيله نعم لأن أصله مكيل فيدخله الربا. لو باع صبرة كبيرة مثلا بصبرتين متوسطتين ما صح هذا ربا. يقول البائع لك ولما هل يمكن كيل هذه مع كيل هذا نقول وان لم يمكن كيلها لكثرتها فهي من أصل مكيل وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وإما لعظمه كالزبره العظيمة وإما للعادة العادة أن لحم الطير ما يباع وزنا لأنه يتفاوت تفاوت عظيم وهو شيء يسير مثلا فهوات لحم الطير يشترونه بغال الأثمان وهو لوزن وهو بشيء فما جرت العادة أن لحم الطير يباع وزنا لحم الإبل نعم يباع وزنا لحم البقر لحم الغنم يباع وزنا لكن لحم الطير ما قليل هو في الميزان ما جرت العادة أن يوزن وإنما يباعها كذا فهذا يعتبر يدخله الربا بجنسه وان لم تجر العاده بوزنه نعم. لانه من جنس فيه الربا فجرى فيه الربا كالزبره العظيمه يعني يجري فيه الربا لانه موزون فجرى فيه الربا كالزبره العظيمه مثل الزبرة بزبرة أخرى أو زبرة بزبرتين من الطعام ما يجوز حتى لو لم تكل ولم توزن نعم. وما نسج من القطن والكتان لا ربا فيه نص عليه لحديث عمار رضي الله عنه وما نسج من القطن والكتان لا ربا فيه طيب إذا قلنا علة الربا هي الوزن والكيل فهل يدخل الربا القطن القطن الخام نعم يدخله الربا لأنه موزون وهل يدخل الربا الكتان نعم يدخله الربا لأنه موزون وهل يدخل الربا الصوف نعم يدخله الربا لانه موزون هذه موزونات اذا فقدت فيها هذه العله عله الوزن الثوب النسيج يباع وزن لا فهل لنا ان نبيع ثوب بثوبين نعم لأنها فقدت علة الربا وهي الوزن فأصبح نسيج فأصبح ثوب ثوب بثوبين يصح لكن كيلو قطن بكيلو ونصف من القطن الثاني يصح لا لأن القطن بالقطن موزون ثوب بثوب غير موزون فإذا انتفت العلة جاز البيع فيه متفاضلا بشرط القبض في المجلس ما يجوز أن يقول أعطيك الآن ثوبا على شرط أنك بعد شهرين تعطيني ثوبين هذا ما يجوز لأن هذا فيه نساء أعطيك الآن ثوب هذا ثوب جيد تعطيني بدله ثوبين من نوع أقل هذا يجوز لأنها فقدت علة الربا وهي الكيل ليس مكيلا ولا موزونا وما عمل من الحديد ونحوه ان كان يقصد وزنه جرى فيه الربا لانه تقصد زينته فجرى فيه الربا كلحم الطير وما لا تقصد زينته لا يجري فيه الربا كالثياب الحديد بالحديد مثلا لا يخلو ان كان حديد موزون مثلا طن نصف طن معروف ما يجوز ان نبيع طن مثلا من شد 12 ملي مثلا بطن ونصف من 8 ملي هذا لا يجوز لأنه موزون بموزون متفاضل ما يصح لأنه لا يزال موزون الحديد الخام الأطوال الأسياخ هذا 12 ملي وهذا 8 ملي مثلا هل يجوز أن نبيع صيخين بصيخ من هذا أو أقل أو أكثر لا لأن هذا موزون بموزون معروف وزن هذا ومعروف وزن هذا وهذا يتخذ وزنا يقال الطن منه بكذا يباع بالوزن هذا ما يجوز لأنه مقصودا به لا يزال عله الربا فيه وهي الوزن لكن باب باب حديد ببابين من حديد اخر هذا يجوز بيعه متفاضلا لان عله الوزن ذهبت الابواب جرت العاده الى عهد قريب الان يمكن تباع بالوزن لكن إلى عهد قريب ما كانوا يزنون الببان وإنما باب ببابين أو باب بثلاثة أبواب هذا يصح إذا كان مقصودا به الوزن امتنع فلا يباع متفاضلا نعم. والرواية الثانية الرواية الثانية هذه التي فيها العلة ما هي العلة في الرواية الثانية؟ سيأتي الكلام عليها إن شاء الله وهي بالنسبة للذهب والفضة السمنية وما عداهما الطعم أن يكون مطعوما ويأتي الكلام عليها إن شاء الله غدا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول السائل ذكرتم حفظكم الله أنه لا يجوز أن يأخذ الذهب اليوم ويحضر المبلغ غدا فهل ينطبق ذلك على بيع الفضة والبر والتمر والشعير والملح لا ما ينطبق عليها كلها ذهب بدراهم أو دراهم بذهب يلزم القبض في المجلس ولا يلزم التساوي بيع البر بالذهب أو البر بالفضة بالدراهم يجوز فيه التفاظل ويجوز فيه الأجل لأن هذه أثمان ليست من جنسها فالأثمان يجوز فيها إنما لا يجوز ذهب بفضة لأنهما من جنس واحد فيشتري البر مثلا الآن بمئة ريال يقول أحضر لك الثمن غدا ما لا بأس لكن يشتري البر ببر آخر من نوع آخر أو بشعير أو بتمر يلزم فيه القبض في المجلس وهذا سيأتي إن شاء الله فموضوع الأثمان يجوز فيها الإمهال ما لم تكن بيعت بأثمان مثلها ذهب بفضه يلزم القبض في المجلس بر بذهب أو بر بفضه ما يلزم القبض في المجلس لأن هذه أثمان يقول بمناسبة الحديث حول الربا نرجو تعليقكم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أربا الربا استطالة المسلم على عرض أخيه المسلم يحرم على المسلم أن يتكلم في أخيه المسلم وقد حذر الله جل وعلا من ذلك أشد التحذير ونفر منه أشد التنفير حيث جعل من يتكلم في عرض أخيه المسلم بمثابة من يأكل لحمه ميتا، فهل تقبل النفس ذلك؟ هل تقبل نفس نفس عاقل بعدما مثلا يذهب بأخيه المسلم لأجل أن يدفنه في المقبرة يقول لا بدل ما أدفنه أكله، يجلس عليه ويأكله. هل يقبل هذا أكله يعني تكلامه في عرض أخيه المسلم مثل أكله لحم أخيه ميتا والعياذ بالله فيحرم على المسلم أن يتكلم في عرض أخيه المسلم اللهم إلا إذا كان على سبيل النصيحة فنعم تبين ما فيه استشاركا أخوك المسلم قال إن فلان خطب بنتي أو أختي فهل أزوجه؟ تقول لا يا أخي هذا مكار هذا مخادع هذا كذاب هذا كذا تعرف صفة أنت هذه متيقن منها تبديها لأخيك هذا لا يصلي هذا عنده حقد وكراهية للمؤمنين ونحو ذلك فتذكر ما فيه من العيب أو تذكر تقول تعرف أنه فقير ما عنده شيء هو يسأل الناس وهكذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة تستشيره قالت إن معاوية وأبلجهم خطبان فأيهما أطيع ويتوجهت لأحدهما يعني عندها شبه موافقة لواحد من الاثنين تستشير النبي فيهما فحذرها ومنعها النبي صلى الله عليه وسلم من الاثنين أشار عليها بألا تقبلهما قال أما معاوية فصلوك لا مال له وأما أبو الجهم فذراب للنساء وفي رواية لا يضع عصاه عن عاتقه يعني إما كثير الأسفار ما يجلس والمرأة ما تحب أن يكون زوجها كثير الأسفار أو ضراب للنساء بمعنى أن عصاه دائما معه يضرب إنسان سريع التأثر وسريع وكثير الضرب للنساء فنهاها عن الاثنين ودل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب يقول معاوية صعلوك لا مال له وقد أصبح خليفة المسلمين أصبح أمير المؤمنين رضي الله عنه وأمرها أن تنكح أسامة ابن زيد فنكحته فاغتبطت به يقول اذا نجى الله تعالى عبدا عن موت ما الذي يفضل ان يقدمه العبد شكرا لله وهل الصدقه مثل الذبح وغيره تجب على اهل البيت يحمد الله جل وعلا بلسانه وبقلبه وبجوارحه ويكثر من الطاعات لله جل وعلا ولا يتعين عليه شيء معين أو يجب عليه أن يتصدق أو يعطي كذا إنما عليه أن يحمد الله جل وعلا بقلبه ولسانه وجوارحه وإذا تصدق أو أعطى من نفسه شيئا فحسن وليتحرى المحتاج إذا أعطى يتحرى المحتاج يقول إذا توفي الإنسان وعنده التلفاز أو المسجل وغيره واستخدمه أي فرد على نحو محرم هل الذنب عليه يسله لا شك أن من اشترى كتب علم مفيدة نافعة قرأ بها ثم قرأ بها من بعده أنه يؤجر عليها وهذا من العمل الصالح الذي يستمر نفعه بعد موته قس على هذا ما سال عنه الاخ اذا اشترى آلات له آلات محرمه آلات تورث الفساد والشر وتركها بعده واستغلها من بعده في هذا فيما صنعت له فهل يؤجر لا هل يأثم نعم لانه السبب في وجودها كما أن ذاك السبب في وجود كتب العلم فهو مأجور عليها وهذا في الشر هو مآثم ما عليه والات له الكثير منها فيها من الفضائع ما الله به عليم ولا يعلم عن هذا الكثير من الناس إلا من يطلع على ما في سجلات المحاكم وسجلات هيئات, المعرو... هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوجد عندهم الفضائع التي ما يتصورها العاقل أن توجد ويظن أن بيته نظيف وهو لا يعلم يحصل فيها أشياء فضائع لأنه ربما الوالد والوالدة أحضروا آلة اللهو هذه لأولادهم ومنعوهم من استعمالها في الأشياء الخليعة يمنعونهم ويجلسون معهم احيانا ثم يقوم الوالدان لينام ثم ينفرد الأولاد المراهقون من بنين وبنات فيطلعون على أشياء فضائع تثير الغرائز وتسبب الشر العظيم يقع الأخ على أخته والعياذ بالله ويستسيغون هذا لأنهم يرون شيئا يثيرهم ويحركهم والوالدان قد ابعدا عنهم فليتق الله المسلم من أن يوجد وسائل الشر في بيته فيوجد الشر كله بين أولاده وهو لا يشعر يقول عملت عمرة لنفسي وبعد ذلك عم... عملت عمرة لوالدتي فالنسبة لطواف الوداع هل أطوف لنفسي ولأمي في طواف واحد أم أطوف كل طواف على حدة الأولى للإنسان إذا دخل مكة بعمرة ألا يخرج للاتيان بعمرة أخرى ويكثر من الطواف بالبيت شرفه الله ولا يخرج للاتيان بعمره وهو الآن أو قبل أيام تحلل من عمره إذا أتى بعمرة ثم سافر إلى جدة أو المدينة أو مكان قريب مثلا ثم عاد إلى مكة مرة أخرى فيحسن أن يعود إليها بعمرة عما شاء وفي هذه الحال الوداع واحد إذا أراد أن يخرج من مكة يطوف طواف الوداع يقول هل يجوز أن يحج أشخاص عن شخص واحد في حجة واحدة وكذلك عمره نعم يجوز أن يحج ثلاثة أشخاص واربعها وأكثر مثلا عن واحد لا بأس مثل الأولاد مثلا يحج مجموعة منهم عن أبيهم أو يعتبر مجموعة منهم عن أمهم وهكذا يجوز هذا هذا يقول انه من الله عليه بالهداية والحمد لله وانه يحب الدروس من أين يبدأ؟, قل يبدأ ومع الدروس في الحرم أقول يبدأ مع المدرس في كتبه التي يقرأ فيها وهو سيستفيد إن شاء الله لأنه قد لا يتسنى له أن يبدأ من أول الكتاب لأنه جاء مثلا إلى الدرس وقد مشأوا فيه فيمشي معهم ويحصل على خير إن شاء الله ويسأل زملائه وإخوانه وشيخه عما يشكل عليه ليربط الأوله بوسطه وآخره إن شاء الله الأخذ المقابل من سعي وغيره مثلا في العقار فيه شيء, فيه شيء من الحرمة لا يا أخي إذا سعيت في وساطة بيع أو شراء فلا بأس عليك يقول حتى وإن كان في مكة أقول وإن كان في مكة ما دام أنه اجتهد في حل البيع والشراء لعقار مكة فلا عليك فيما تأخذه ما حكم من لم يكمل الطواف والسعي للعمره وقد تحلل من الاحرام ما تحلل لو تحلل ظاهرا فهو ما تحلل باطنا عليه ان يستعيد ملابس الاحرام ويكمل الطواف إن كان لم يكمله ثم يكمل السعي ثم يكمل السعي ثم يتحلل بالحلق أو التقصير إذا أخذ أحد الناس بفتوى من قال إن الاستثمار في البنوك حلال فهل يأثم أو يكون الاسم على المفتي عليهما معا لأن المفتي لا يحل للحرام الحرام لا تحله فتوى المفتي فالمفتي الذي حلل الحرام آثم ومن يأخذ بفتواه مثله لأن ما ما ليس محصورا على هذا الذي حلل له الحرام فيأخذ بفتوى وإنما يرجع إلى علماء المسلمين الموثوق بهم يسأل عن البنت هل تكشف عن وجهها لزوج أمها الجواب نعم ما دام أنه دخل على أمها يعني تزوجها فتحرم البنت بالدخول على الأم لكن لا تكشف وجهها لأولاد زوج أمها فهم أجانب عنها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين